بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وزوك ربك وما قلا ولا الآخرة خير ك من الأول ولا يعطيك ربك فترضى <تصفيق> ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك رائلا فأضنا فأما اليتيم فلا وَأَمَّا السائل فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث